قُل لا اَسْهَد قُل انَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَانَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 117. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وَإِن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا 114. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 115. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون